وكذلك فتن بعضه ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكين وإذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه أنه من عمل منكم سوء بجهالة مَن تاب مِن بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذالكا نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نئيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قُلَّ اَتَّبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَّ الْفُؤادُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ